ضامئ والدموع تذكي ضمايا وسراب القفار يسقي أسايا الأماني أمام عيني أراها تطحن الفكر لم تصلها خطايا جرح الشوك أخمص لا أبالي حين أجن الورود أنسى دمايا أهيم والنس أهوى أنت عاديني وغمرة الجرح في الأعماق تشجيني أبكي وخلف جموعي أمة وقفت على خواطر أشعاري تناجيني تجر أثوابها حمرا مرقعة وترسم البؤس في دمع المساكيني آلامها فوق ما يملى بقافية وما يصاغ بترديد وتنحني وما يصاغ بترديد وتنحني أرأثها فوغض الطرف في خجل وأصب الدمع على الدمع يشفيني جف الفؤاد فما بلته أولدتي وما جرت بدمي صم الشراين أمشي وأركل صخر الأرض من أسف الهم يثقلني والدمع يكويني يسرني أن أرى مليار أمتنا لكن ذلتهم والله تشجيني لكن ذلتهم والله تشجيني أنا الشريد أنا المسكين في زمن يغتال بالقهر أحلام المساكين أنا الطموح وأمالي يحطمها باليأس قوم في حمأة الطين أسير في مركب الآمال يقذفني موج الأسى ورياح اليأس تثنيني وَكَمْ وَفَيْتُ لِمَجْرُوحٍ أُضَمِّدُهُ وَيَوْمَ نَادِيتُ وَفَانِي بِسَكِينِ وَيَوْمَ نَادِيتُ وَفَانِي بِسَكِينِ فَبُلَأَآفَةٌ تَسْرِي بِأُمَّتِنَا كَأَحْمَرِ السُّفِينِ نَخْلِ الْبَسَاتِينِ إلى ما نهرق للدنيا مغادئنا إلى ما نهدي لها أغلى القرابين كأننا ما نرى أشتاة أمتنا سرعا من المغرب الأقصى لجينين كأننا ما سمعنا لوح أرملة تبقي ولا أنة من صدر مسكيني تبكي ولا أنة من صدر مسكيني نهدي لدمع العذارى وفيض غفلتنا وما نبالي بآهات المساكيني يسد أطفالنا بالخبز جوعتهم ونحن بالمال في نخ وتسميني نسعى ونلهث للأموال تحسبنا نعدها لفراش اللبن والطيني إن قلت بالمال جن وما وفِي جنوننا جنونا ضيعة للعقل والدين جنونا ضيعة للعقل والدين صح المجاني مما بسنا فقدوا هم الأصحاغ في دنيا المجانين ضمئت والنار بالإذلال تلفحنا وما وجدت سوى الأشعار ترويني يسير غير بدر بالشوك ممتهنا وما علت قدمي غير الرياحيني مهما جرحت ومهما حدني ألني في دمي امل بالله يغنيني ففي دمي أمل بالله يغنيني يعرقل القوم احلامي بغفلتهم ووثبتي في دروب العزم تعنيني ارضيا او ثوب الليل منسدل ستنقي لي باعماق يسليني قصائد اليوم آمالي وبعد غد يطرز النصر يا قومي دواويني سأركب البحر في دنيا يا معتركا لارجع الحق لو من حلق تينيني لارجع الحق لو من حلق تينيني اهيب والنفس اهوا ان تعاديني الجرف في الأعماق تجيني أبكي وخلف جموعي أمة وقفت على خواطر الشعاري تناجيني تجر أثوابها حمرا مرقعة وترسم البؤس في دمع المساكين آلامها فوق ما يملى بقافية وما يصاغ بترديد وتلحين وما يصاغ بترديد وتلحين وما يصاغ بترديد وتلحين وما يصاغ بترديد وتلحين وما يصاغ بترديد وتلحين وما